أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين أبزأ بسم الله مستعين راض به مدبرا معين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق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 عليه وعلى آله وصحابته أخطر الصلاة وأكلم تسليم أما بعد أحبة الحضرة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ربي وأجل الكلام وأعرم الكلام كلام ربي جل في علا وإنه لكتاب عزيز والعزيز من البشر إذا أتيت وأقبلت عليه هش وبش وطرح بك وأكرمك لكن إذا تركته لا يلحبك ويتركك والقرآن عزيز لأنه كلام عزيز جل جلاله يقول سبحانه جل في علا ألف لامر كتاب أحكمت آيات أحكمت آيات ثم فصلت من الذي أحكمها ومن الذي فصلها أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم قضي سبحانه جميعا أحبت الفضلاء هناك أمر لابد أن ندركه جميعا أنا أستطيع أمامكم الآن أمر جسدي بإذن الله أن يقوم فيقوم وأقدر أمر أمامكم الآن أن يركع فيرتع وأقدر أأمر فيرفع وأقدر أأمر فيفجد وأمر فيرفع لكن ما أقدر أأمر قلبي وأقول لي أخشع تقدر تأمر جسمك يسويك تبقى بإذن الله لكن قلبك ما تقدر ولا يملكه إلا الله جل جلاله عضو خطير جدا قد أصلي أمامك الآن وتصلي أنت بجانبي ثم ترى أني أتحرك وأحرك يدي ترى أيامين وشوي أحك رأسي ثم تجدك تنبهني بيدك أنك تقول انتبه لكن لو أصلي بجنبك وأنا في هيئة خاشعة ولا أتحرك وقلبي زائغ ما تقدر تقول لي انتبه قلبك زائغ عضو خطير ما يطلع عليه إلا الذي خلق جل جلاله ولا يعلم خفايا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى عضو خطير الآن قد أعمل منكر أمامك وأتكلم بكلمة أو أنظر نظرة أو أعمل عمل منكر أمامك فتقول لي قلت يا أقي أنت على منكر صح؟ صح؟ لكن قد لا أفعل شيء قدامك وقلبي زائد ما أنت قدرت تقول لي قسر لأجل هذا يوم أن كان هذا العضو خطير أنزل الله كتاب عظيم ليتعامل مع هذا القلب قال جل في علا وإنه لتنزل رب العالمين نزل بالروح الأمين أين هل يعوذوا من الله يا على اللسان فيقرأ ولا على العين فتقلب نظر الصفحة ولا على اليد فتقلب الصفحات ولا إيش؟ ولا على العقل فيحفظ لا نزل ليتعامل مع هذا القلب الخطير هذا العضو الخطير اللي يتقلب على صاحب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندري يقول جل جلالا في صدر صورة العراض ألف لام من طال كتاب أنزل إليك فلا يكن أين وين جماعة أي عضو فلا يكن في صدرك حرج منه يقول جل جلاله كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا يا جماعة ليقرأوا لا عشان كده يا جماعة نقرأنا باتما حتى نبشي ما حتى نبطعنا القرآن ليسمعوا لا عشان كده يا جماعة احنا لن يحصل لك المطلوب ولا الحكم من انزال الكتاب حتى تدبر الآية قال الله كتاب أنزلناه إليك مباوث ثم تأتي لام التعليم تعلمك ليش منزل. عشان تنظر في نفسك وانظر في نفسك هل اللي أمرنا به عملنا به لا ليتدبروا لي آياتي يتدبروا ثم يقول قائل ليتدبروا لي آياته ما خصوره ولا أذى قال ليتد لي كل آية عظيم ليتدبروا لي آياته وليتذكره الأذى طيب يقول قائل أنا والله أريد يتدبر والله أنا في حياتي كلها أتمنى أن يتدبر القرآن وكلنا ذاك رجل في تلك المرة قلت أتمنى طيب يا ربي بأي عضو أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُؤَانَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُؤَانَ سيوجه في الأموين المشلة أموين أي عضو يا جماعة أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا إذن الخضية جماعة كلها ليه إذا صلح هذا اللي بردك اللي يفرح كما في الصحيحين نحيث النعوان بن بشير رضي الله عنه قال النبي عيز قال ألا إن في جسد مضغم إذا صلحت ما قال خلاص سيصير من أهم شيء قلبي وأنا طريق إيماني في قلبي أهم شيء القلب والله لو كان في شيء في القلب صح اللي بره صح قال إذا صلحت ما قلط جنة قال صلوحة سائر الجسد لأجل هذا أكبت الفضلاء قال الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وفحب النبي عليه الصلاة والسلام وروح إلى والفدى الدرس لما قال الله ولولا أن ما قال لولا لا أن ثبت؟ يعني ثبت. ما دام القضية قضية قلب لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال الله نثبتها إليه في التوحيد. ما قال ثبت؟ قال أنثبتناك. إيش كان بيكون في القلب؟ لقد كت تركن إليه شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات فهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس فكان أكثر دعاء يا مقلب القلوب مدام قضية قلب يتقلب مع ذر وقد أركم إلى من يعاد الله جل جلاله وأنا لا أعلم إذن يا ربي مدام ثبات عندك ثبتناك إذن يا ربي يا مقلب قلوب أنت تثبت قلبي على ذلك أنا لا أثق يعني على قلبي ووالله يهلك المرء إذا ظن أنه يقدر يتحكم بنيته أو ظن أنه يملك خلقه عشان كذا واعلموا أن الله يحول بين الماضي وقلب يوم تصلت الجاك من يوم يقول الله أكبر وأنت كل ذرة فيك فيه ويوم من الأيام تصلي وتسمع عياد تزلزل الجبال راتيات ولا اللي قال لك كلام بشر ما في شيء تغير يحول بين الماضي فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مجلس مجلس يعد يعبد الصحابة كم استغفار اللهم اغفر لي وأتوب علي سبعين إلى مائة مرة إذا كان في كل مجلس يجلسه سبعين إلى مائة مرة استغفار أجل كم يا مقلب القلوب في القلب على دينه إذا كانت أكثر شيء هي أجل كم يقولها وكم نقولها يا جماعة لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام نت ننظر ونرصد نجد أدعية النبي عليه الصلاة والسلام مثبتة على هذا العروض يا محمد القلوب تبقى قلبي على ذلك اللهم هم عبدك ابن عبدك شوف السلسلة القويلة العريضة من التدلل لله عزل. ابن عبدك ابن أمتك ماضم فيها حب عدن فيها قطار أسألك في كل اسم هو لك سيطلب شيء عظيم سميت به نفسك انزلته في كتابك في علمته أحد المخضر ايش بطلب دعوة أن تجعل القرآن العظيم أحفظه، أقرأه، أقسمه. كل هذا جميل. لكن هناك أجمل. والحكمة لأنزل من أنزل الكتاب قال أن تجعل القرآن العظيم هو المكان. ربيع قلبي. الربيع إحنا نشوفه من برا نشوف الربيع ينشرح صدرك. كيف لو كان هذا الربيع داخل صدرك؟ ونور صدري، وذهابه. ما عاد عندك حزن ولا هم ولا كل شيء مفصل عندك كل قضية تحصل في الكون والأمر يعني تجد فيه إما أفعل لا تفعل إيش ما هو دورك الآن نسمع المشاكل والمصائب في العالم براكين زلازل خسائر مادية اقتصادية كلوشة كل هذه الأمور وثم ترجع إلى أسباب مادية والله جل جلاله يقول ظهر الفنادق في البر والبحر ما قال السماء اللي تقابل البر والبحر البر والبحر يعني الأرض وكل ما ذكر الله سبحانه وتعالى الأرض تذكر السماء ولا لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى السماء هنا نكمل الآية. ظهر الفساد في البر والبحر ليش بما كسبت أيدي الناس أنا وأنا لا تقعد تكون ونقعد ترجعها لأمور ليس لها علاقة طبيعية ولا لا, لا والله ما هي طبيعية بما كسبت أيدي الناس تسأس كل ما ليذيقهم كل اللي يعملو لا لو يؤاخذ الله الناس وما كسبوا كله ما عدت تلقى أحد على الدنيا فاضح أرض فاضح ما ترك على طال يعمل لكن جمعت وطار الدمار كله على بعضها جوزين البعض الأعمال اللي عملناها في خلواتنا وأمام الناس جمعت قال الله كل هذا الذات ليذيقهم بعض الذي يعملون ويعطيك المخرج لعلهم يرجعون ما في مخرج قاعد تراجع نظامك الاقتصادي المخرج أن ترجع إلى ما يريد الله عزّ كما كن سبب فيه. ليش السمامات فيها شيء لماذا فيها فساد ما فيها مستشفيات فيها أمراض فيها خلط في القلاع لأن ما فيها فساد فما يعص الله عزّ فيه إذا يعصون الله ما أمره ما يجيك وهذا على نطاق الفرق وما أعظم الله في الجلال. إذا أراد أن يذيقك البأس في نفسك أذابك إياه، وإذا أراد أن يوسع الدائرة ويذيقك إياها مع أهلك، وجعل كل عائلة تبعث يجعلها تبعث، وإذا أراد أن يذيق الحي أو المدينة أو الدولة أو يريد أن يذيق العالم كما فعلت في قصار الدنيا الجلال. الله فعال بما يريد سبحانه وتعالى. ركز النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القلب. اللهم جماعة شوفوا الدعوات ندروها من قلوبنا اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق شفتوا فيه جوز تدلل الله عز وجل إن ما حد يذلوا عليها لأجل هذا يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة شوفوا رد كذلك لنثبت به فؤادك شوفوا الكلمة ما قال ليثبت القرآن فؤادك لنثبت نحن فما يطلب الثبات ولا الإخلاف ولا التوفيق ولا إعانة إلا من الله عز وجل ما عدم لك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 لماذا نقرأ صفحات ونحسى الصعام ؟ الله يقول ويجيب عن هذا الصعام ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش عن ذكر الرحمن يسمعه ما ينفذك وإذا ما أعان الله عن زل نسمع ما ينفذك وإذا أعان الله عن زل وَمَنْ يَعْشُ عَلِكُ الرَّحْمَانُ أول خطوات الفشل فقط اسمع وانطبق نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا لا ايضا معكم فَهُوَ أي شيطان لَهُ قَيِّنُ خليه يتكلم ويختار وينم خليه يطال حرام ويسمع حرام ها وإنهم لا يصدون وما للسبيل. وين المشكلة؟ ويحسبون. هو يحس مع نفسه إنه ما هو محتاج إنه يبكي وساجد. يقول يا رب رحمي وغفر لي. ما في شيء. يسمع الكلام عن الجنة ما ما ما تضامنها خلاص؟ قال الله هذي سبقيت جنة عندي. ابن سعادنا يا جماعة. وعدنا النار ما تمسنا. ولا قد تصدف عليهم إبليس أيضاً؟ تبعوا ما عبد كلا أصلاً الجنة ضميرها معاهم فهل أكثر من جماعة سعى من الجنة عنها لا أصلاً لا يعني يعني هذا أصلاً مجرد تأثير عاطفي يعتويه لكن هي جنة أصلاً لن يخرج منها يا جماعة واسق النار لن تنسى قال الله جل جلاله وإنهم لا يصدونهم عن السالين ويحسبون أنه مُعتذرون. وهذا مشفرة نجدة. ولو سألت نفسي الآن، وسألت نفسك حين غادي تلقى أكثر ما يظن أن ما ما عنده. عشان كده جواه طاروا صلاتنا. ما فيها كتاب ولا ذل الله عزوجل طاروا صلات. الحمد لله. أحمد ربكم صلين. والله ما تفوت صلات. بالكيف الصلاة اللي ما فاتكها، ما فاتك ركوع وصجودها. لكن وين جلبت فيها وجلب فيها؟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 أظلم منا ذكر بآيات ربي كل يجماعة ذكرنا كل يجماعة ذكرنا ذكر بآيات ربي فآرض عنا ونسي يغض يغض ما يغض لا يكتب يكتاب لا تقرب الزنا يقرب أي شيء طيب يا رب لو فعل وما طبقت وأعرضت عن آيات ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا وين أعظم عضو على قلوبهم أكنا طيب وإذا وضعت لكن إيش اللي بحرم؟ أن يقرأوا لا تقرأ، أن يسمعوا لا تسمع، أن يحفظوا لا كلها مستوحى، لكن أن يذوب قلبك لا، أن تفتح حمارك تقرأ عشرين مائتين طبعا ما تفهمش ولا تحس طعم شيء قال إن جعلنا لقلوبهم قلوبهم أكن أن يفهموا يقول بعمر ما يقرأ ما يجري قرأ قصص كبير بقرآن ما حس لا عبرة ولا ولا, ولا, ولا شيء ولا تذكره ولا شيء هذا إجماع الحناسي ساعات حي الغالي ننظر كيف جاء القرآن ليصلح هذه القلوب هذا الكتاب العزيز جاء يصلح هذا العضو أذين فجاء القرآن يتكلم عن رمضان وذكر لك علاقة رمضان بالقلب قال لك كتب عليكم بالصيام كما كتب علينا قبلكم ليش لعلكم تتقوه تتقوين ها هنا ها وإذا كانت هنا يطلع ثارا على الصلاة وأن أقيموا الصلاة وإيش والتقوا ثم جاءت الرحلة رحلة خاصة بقلبك الصلاة خاصة بقلبك الصيام طاص بالقلب كلها عدم تسلح القلب لأجل هذا يا جماعة ما, ما القضية لم تعلق على صورة الثلاث في الصحيحين دخل الرجل وركع ركعات ما فيها نفس نفس رعاية الركعات عاية تجداد ثم نظر النبي عليه السلام عليك ثم سلم سلامه عليك يا رسول الله سلم أنه عليه ثم قال له أرجع النبي عليه ما ما يتب هو صادق والأمين فما يبغى الرجل يطلع لانه اعلى من هذه لن تسقل بها ميزانك قال ارجع ايش تصلي ما قال ترى صلاتك نفس قال فإنك لم تصلي يقول لي تو سويتها لن تسقل بها ميزانك لن يفرج الله سبحانه وتعالى بها كربك لن تنهاك عن إعشاء النوكا لن تقدم لك شيء فراجع ثلاث مرات كلها لم لم صلى لم صلى لأجل هذا لما رأى المخطب رجل يصلي وقد قارب ستين قال له منذ متى تصلي بهذه الصلاة؟ قال من سنين. قال من سنين ما خلي ما خليت ما خليت لأن الجماعة هاي القضية وين في النهاية؟ في النهاية اشتغيت فيها رحلة خاصة. المعنى القيام والصلاة كلها اتخوا و يتخوا رخلة خاصة عشان هم قال الله عز وجل عن دخلة الحج كل أركان الديني جماعة كلها جاية عشان هالقلب من قال لا إله إلا الله خالط من خلبه صح كل هذه الأشياء من قلبك والتقوى وإلى عدم التقون وأن يقيموا الصلاة التقوى الحج حتى الحج فجال إيسان ليش اختار هذا اليوم؟ فجعل أفئدا ثمين الناس يا إحنا احنا اللي جينا الحج؟ ما أحد يجي حج عشان مناظر خلابة الحج ما في شيء جبال صم وشوارع دحرج ولا يجي فا؟ ولا عشان نشوف أنهار او أشجار ما في زحام عند دورات المياه جلتهم الله والزحام في كل مكان وتعب وشيء عجيب سبحان الله ومع ذلك تقول مستاند فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّارِ تَمْوِي إِلَيْهِ الصدمة اللي صدم فيها قرابة أربع سنوات في الحج كل يوم خمس أو ست كلمات في مخيم إلى مخيم ثمانمية خمسمائة ألف رجل حاج والأمرأة حاج وحاجة أول سؤال طرح في مقدمة كل كلمة أو محاضة من منا يوم عالم أنت سيحج أخذ كتاب الله كمله قال الكتاب العزيز ثم أخذ يقلب الصفحات إلى أن يصل إلى صورة الحج وقال أريد أن أقرأ ماذا قال ربي عن الحج والله يا جماعة إن بالغ فأنا شفت يد في كل الحملات آلاف البشر يد أو يدين جروا أن قرأنا صورة الحج والله العظيم سؤال الثاني من منا قرأ كلام بشر عن الحج كل الأيام يرفع وقال الرسول يا ربي وقال الرسول يا ربي إن قومي ما قال قوم يونسف ولا يونس ولا هونس ولا قال إن قومي اتخذوا هذا القرآن عشر مهجوعا ولم يتصرق الأنواع الهجل تكرر من خير افضل الله لكن تخيل يعني ما في صورة اسمها الصلاة أركان الاسلام كلها ما في صورة خاصة بركن إلا الحج ما عنده صورة اسمها الصلاة ولا صورة اسمها الذكاة ولا صورة اسمها الصيام ما عندنا صورة واحدة لركن واحد اسمها الحج وإذا كان ما قرأناها في الحج نشوفوا شيئا فهمين الله سبحانه وتعالى يا جماعة ما غير يريد الله مننا في الحج قرأنا كلام البشر عن الحج وتركنا كلام الذي حججنا لأجله جل جلاله ما قرأ لو قرأ صورة الحج والله العظيم لن تتكلم على أحد لو قرأ صاحب الباص اللي أذعج الناس في يوم عرفة وفي النطوة نطوة أذعج الناس والزعاة اللي تسمع في الحج والصواعق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 وتذكر ها صورة الحج ما ذكرت عنها وهو أعظم مكان الحج ما نكمله ولا ذكرت منها ولا ذكر الله فيها المبيت والزيء إذا من الذي يريد الله منا في صورة الحج صورة الحج ليس فيها ذكر لأصل في الحج ها إجمالا سأل امرأة مصوانية عندنا في مستشفى مريض بكتيري أسلمت ثم وضعت الإشارة هذا على رأسها وكش وك وجهها مكشوف ثم ذهبت للحج ورجعت من الحج ما حد شوف عيونها فسألها قلت لها ما شاء الله حجتي الإنجليزي جالس إيه قلت لها وسونج قالت تذكرت شيء واحد قالت تذكرت يوم الهيام تذكرت يوم الهيام ورجعت نفسي وقلت سبحان الله كم حاجة سألت من مرة ورجعت متذكر يوم الهيام ذكرنا الدخام ذكرنا الحاطب ذكرنا البرد ذكرنا السعب ذكرنا الأعراض المرضية التي بعد الحج تفتح سورة الحج بأول آية في سورة الحج تنقلك من أرض الحج إلى منقف آخر أول آية تفتح سورة سورة الحج تحتها بسم الله الرحمن الرحيم تحتها يا أيها النار يا أيها النار ما قال حج ولا قال بتم الزلفة ولا قال طفي عرف قال هناك أمر ورحلة وقطعات كلها ثمر لهذه الوقفات كلها يا أيونات تتقوا ربكم سبحان الله وأنا رايح عشان أتقي ولا رايح عشان يصير تسمية الحاج فلان لا رايح عشان أتقي لكي ترجع بقلب آخر ربكم إن مدام صورة الحج الأصل في فهمنا وعقول البشرية أن من يرجع يتكلم عن الحج يقول كل سحام الحج وبؤس الحج وأشياء التي تعانيها بالحج الله يقول إن زلزل تنستان سبحان الله وأنا جاي أحج وأول آية صورة الحج ما علاقتها تذكرني بذلك اليوم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 يقول إذا أردت أن تعرف العظيم ما هو أن مع ثلاثة مليون إذا ضايا جوك شيء عظيم وموت لا يقول الموت هناك وإذا بتخاف الناس الآن قبل يجي الحج يختار لحملة قريبة ويختار متى أوقات اللي بيطلع فيها أن ما يكون فيها الزحام كل خائف من الزحام قل إن الأولين والآخرين لم يتوقعون لا ميقاتي من المعلومة بيجي كل العالم فضايقنا من ثلاثة مليون اللي ضايقوك مهو ثلاثة مليون اللي ضايقوك يمكن عشرة في المحيطة وعشرين قدامك اثنين وثلاثة ويأتي اثنين وثلاثة ومع ذلك نقول عظيم يقول الله لا أتيت بك في هذا الحج لأجل هذا الصلاة كم مرة ؟ خمس في اليوم تحتاجها خمس مرات في اليوم الصيام مرة في السنة الحج مرة واحدة في حياتك كلها لدوقك هذا عشان تستعد من الثاني خال الله إن زلزالا تنسى شيء عظيم يوم الدعوان غاب في الآن بين الموقف هذا والموقف ذاك هذا الموقف أن فعلته فذات بالموقف في الموقف اللي ما رأيته أن رأيت هنا الأم مع شدة الزحام ما ترمي ولدها ورأيت الأخ يكلم أخه وهذا ممسك بيده. صاحبه ووالناس ينتظر بعضه ورائع إعلام عشان ما يضيعون بعض. يقول الله عزوجل يوم تونا تذهب كلمة بمجرد سماعها كأنك تشوف الحركة وهي تترن ولا ترى تذهب. تذهب ما قال كل أم كل أم عن ولدها ولا قال زوج عن زوجته. اختار الله جل جلاله. أقوى علاقة بين شخصين ما هو ما هي علاقة ما هي علاقة الأم بالعذار أي واحد لا برضيع يشتهي اللبن ويجوع دربًاها سبحان الله إيش علاقة ما مجلس مجلس ثم المرضى تسمعون فص ولذي يبكي وأنتوا الجالسين ما سمعن ما سمعته ما سمعته وما, سمعته وما سمعنا قال الله تذهل كل مردعة عما أرضعف فتبدأ تقارن عنه الحج تبدأ تشوف أم عودها إذا ما هو عظيم العظيم هناك الزلزلة هناك العظيمة هنا ما هي عظيمة فتبدأ تفكر كيف تخلص هناك فتلقى تسامح الناس وما تتكلم على الناس تتجاوز على الناس لأنك مشغول في هو أعظم لو تجنس أحد عشر أيام في سندانة انتراضية ثم قلت له بعد العشر أيام بنسجنك خمسين سنة والله لن يشتكي من الطعام اللي تقدمهنا في العشر أيام لأن عقله الآن يفكر في الخمسين اللي قدامه ما أن وعدك وعد بشر يمكن ما يتنفذ ويمكن يموت هو أو تموت أنت ومع ذلك تجده قلبه مشغول فإذا قال الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم فوالله سينشغل إن كان قلبي وقلبك وأراد الله فينا بننشغل سننشغل في ذلك اليوم فتجد الناس يضضعقهم من يدفهم وأنت ما الضائق قال الله وَتَضَعُ كل ذَا بِحَمْلٍ حَمْلًا وَتَرَى الْنَّاسِ رأيت الناس الحد تكلّهم يكلمونك يردون عليك مع شدة الألم اللي أنهم في وعيهم وَتَرَى الْنَّاسِ سُكَارًا وما بذكاره ولا شيء ايش ريحام الحج شديد لم يتكلم عن الحج ناقلت الموقف اللي تحتاج انك تنجو فيه اما هذا ثلاث ايام اربع ايام مراجع باذن الله واصلا ساعتين ترجع المخيم اربع ساعات ترجع المخيم لكن الموقف ولكن عذاب الله شديد سبحانك أخرج من صورة الحج قليلا وانظر تتبع الكلام عن الحج في كتاب الله كل تجد قضية تربية في القلب في كل آية بل في بعض الآيات مرتين الكهاد دائما يقول لك الله عز وجل مع الحج قضيتين قضية التقوى وقضية التذكير باليوم اليوم الآخر أي آية يأخذ أي آية, ايه, ايه بصوت بقرة مثلا وأتموا الحج والعمرة لله إيش آخر الآية إيش آخر الآية الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد الاقام ما علاقة التقوى في الحج وما علاقة شليل العقاب الدكتور عصاره اليوم الآخر اقلب الصفحة الحج أشهر معلومات لكن ذاك اليوم ما أحد يعلم إلا هو لا يجلي عن وقتها إلا هو فمن فرض فيهن الحج هنا أن تفرض وهناك أن ترجع فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج. أنت تجلس معهم يوم القيامة خمسين ألف سنة لن تقول لأحد كلمه ولن تتمسخ بذن شفة على أحد يضايقوك ويزاحمونك الأول والآخرين وكل العرب. يبلغ بالناس بلغه والشمس قد ميل والجبال تنتف ومع ذلك تطول طول لن تتكلم على أحد فتحملهم من أشوي تتحملهم منات والله تيزاحموا لك فتحملوا قال لا رفت ولا فسوح ولا جزال في الحج وما تتعلوا من خير يعلمه الله من انتهت الآية وتزودوا فإن خير الزاد فئة ألف ان خير التقوى انتهت الآية منتهى واتقوني يا اولياء الله سبحان الله ما قال واتقوني يا الحجاج يا اولي الادب لانه عنده عقل اقرا اقرا ايش يبغى الله عز وجل ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بالحج ودماغه مشتته من القرآن نعمل أعمال يعني يطرح كم مرة سمعنا من يطرح قضايا النساء في التلفزيونات ولا وما ي... ما يتشل بصوت النساء صورة النساء حوّت كل رد على كل فضي وعلماني على كل نعاق ونعاق حوّت القضية كل شيء بصوت النساء وعن الله أن يستر يوم من أيامنا الله سبحانه وتعالى كتب نتكلم عن صورة النساء كيف حلت قضايا النساء كلها وفيها رد على كل نعاق ينعاق وردود حواعق ولا يسمونك المثل إلا جئناك بالحق وأحذناك السراء بالنقد وبالحق عن الباطن في النور فإذا هو زهر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 فلا أسمع عليه ومن تأخر فلا أسمع عليه لمن؟ لمن؟ لمن اتقى يقول قضية ما هي قضية كم كم يوم تجلس القضية إذا تهنت الدرس تروح قبل يومين أو بعد يومين أهم شيء قلبك تغير وفهم الدرس أنك ترجع في يوم ثاني ولا لا قال لمن اتقى ما انتهت الآية بعدها واتقوا الله وكلها قضية تتقى وتأثر القلب لأنه إذا جربت العشر أيام تستجن في عارف خمسين يوم ما معناه قال واتقوا الله واعلموا تخيل ملك يوصيك لوصية ثم تقول لها أستأذن ممكن أروح الحين أذهب الآن يقول لك اذهب لكن اعلم وذيها المثال الأعلى يقول لك وأنت ماشي وأنت ذاهب واعلموا إيش ما هي الرسالة يا رب التي تريد انتصف مع قلوبة واعلموا إيش واتقوا الله وعلمون أنكم إليه تحشرون يقول اذهب لكن سأكد أني سأحشرك يوم من الأيام في موقف أصعب من هذا وأعظم من هذا فكما هيأت لنفسك حملة في فئة ألف ورتبت أمورك وحجز اعمل لنفسك في ذاك اليوم تأتي تريد أن تحج ثم تودع أهلك ثم تخرج فينكسل في قلبك صارت أهلك وأبنائك لا بد في القلب كفر. ثم تذهب بأي وسيلة مواصلات شئت في الجو ولا في الأرض بأي وسيلة مواصلات شئت لكن أنت على يقين أنك ستقف في نقطة معينة حتى وأنت في الهواء تجدك تنتظر تلك النقطة الميقات لأن بعد هذه النقطة تتغير حياتك ستكون الإنسان آخر تدخل مرحلة جديدة مرحلة تكون فيها من الضعف حتى أنك ما تستطيع أن تقطع شعراً من شعراتك أنت مرحلة من الضعف ما ما تستطيع أن تقلم تكلم أفضل من أفارك أنت شوف الضعف لا تنكح لا تخطب إنسان آخر عند تلك النقطة من الناس من يأتي في الميقات ثم يقطع فينزع ملابسه إن كان قلبك حي سيقول لك ترك أهلك ينكسر قلبك ثم وقفت في ميقات معلوم ونزعت ملابسك في يدك سيأتي يوم تترك أهلك ينكسر قلبك وتقف في ميقات يوم معلوم ثم تنزعت ملابسك أيادي أخرى هل فهمت الأرض؟ ثم بعدها الناس يفتح ثم بعدها الناس يطيب طيب يختاره يقول لك قلبك وغدا الطيب سيختاره المغسل الذي فتى بعدها ثم بعدها يلف على نفسه لفافة بيضاء أشبه بالكثل ثم يقول لك قلبك وغدا إذا غسلت وطيب ستلف عليك لفافة بيضاء بعدها تكون كأنك ميت ما تقدر تنكح ولا تتزوج ولا تقلم بطر ولا تخطيب ولا ولا لك شيء وتصير مسير يوم وإذن يتبعون الداعي اليوم في منى المنى في تتجعد في عرفة إلى غروب الشمس ثم تنسقل تبيك في خلاص مسير من تذكر وقرأ وقرأ وفق أهلاع في صورة الحج تجد وهو يمشي يرى ضعف نفسه كأنه ميت مكفن، لكن هذا المكفن قادر على أن يكون تذبق توفيق الله على الجلد في أن تبدل سيئاته حسنات، لكن إذا لبسوك إياه هم لا تقدروا شيء ربي رجع لعلي أعمل لكن الآن أنت ميت فت... لكنك تمشي على الأرض مكفن يمشي على الأرض وأنت قادر بعد توفيق الله عز وجل أن تتوب إلى الله فيقبلك سبحانه وتعالى ثم تعال وانظر إلى الدرس الحقيقي وأنت راكب في الباص أو أخي في الباص تنظر تحتك إذ بأقوام يعملون معهم أوزار وأثقام ثم يقول لك قلبك إن استطعت أن تأتي يوم القيامة راكبا ففعل إن استطعت يوم القيامة أن لا تحمل أوزار تفعل يذكرك قلبك يقول لك ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة ويوم إذن يتفرقون سبحانك ثم تجي عند المخيم ثم يقول لك ورن البطاقة فتوريه البطاقة اللي ينتحاجز ثم يدخلونك وغيرك ما دخلوه ليه لأنك حجزت قبل أن تلبس الأبيض فلنحجز اليوم قبل ما نلبس الأبيض أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ أولم تكن تأتيكم رص كل هذه الأسئلة في جماعة لابد نستعد شف درس درس والله العظيم جماعة ثم تأتي وأنت تفكر إذ بفجأة يصرخ صارخ من وراءك في الطريق أحد الطريق أحد ثم تنسفت إذ بالشرط والجيش والجنود يبعدون الناس والعسكر ثم تأتي سيارات مكتوب عليها ضيوف قادم للحرمين الشريفين فتفتح لها الطرق.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 ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة سيقول لك قلبك إن استطعت أن هؤلاء لهم علاقة بالملك من ملوك الأرض فهل لك علاقة مع ملك السماوات الأرض فتبدأ تغير تبدأ تحس وأن تفكر في هذا الموقف من يحرك قدمك من تحت ثم تنظر وتجد الفقيل قد قطعت رجليه وقطعت أطرافه ثم جاءك يريدوا رياله فيقول للقلبك إن استطعت أن لا تبحث يوم القيامة تبحث عن حسنة ففعل إني نفع من الناصر لأجلها نذارت صورة الحج على قضية التوحيد وقضية يوم القيامة والتقوى قال الله جل في علا حتى وأنت أخذت الهدي تريد أن تذبحه وتسوق الهدي قال الله عز وجل ليَنال لي الله لا تظن أننا محتاجون إلى دمها ولا لحمها ليَنال لي الله لحومها ولا دماؤها ولكن لكن أهم شيء صار في قلبك ولكن يناله التقوى منكم هل علمت وأنت تسوق الهدي أن الرقبة هذا الهدي أنت تتحكم فيها نوعا ما فالله يتحكم في رقبتك بكل من كل نواه تحكم مطلق لا يملكه إلا الله فهل تشعرون أحد في هذه المعانين لا لا لن ندرك ولا والله لو جئنا بمثل بحار أمدادا ما تكلمنا عن آية وآيتين سورة الحج لكن تعالوا لنخذنا آيتين ثلاث رب قال الله عز وجل في ثاني آيات الحج ومن الناس من يجادل في الله من في الله بغير علمه ويتبع كل شيء طال مريد كتب لي أنه من تولى وبأنه يضل وَيَنْدِي لَعْدَامِ الضَّاعِينِ ثم بعدها يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث لا تنرجع في البعث والنشور والقيامة لما يؤكد الله عز على قضية المجادلة حتى وإن فتحسن الصبح الثاني الوجه الثاني تجد من الناس أن يجادلوا بالله غير عنهم ولا ودى ولا كتاب منير ثاني يا عطصي عن سبيل الله لماذا ذكر الله قضية المجادلة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 تقول يا أخي مو منطقي صح؟ لماذا تجادل؟ جاد لي يا أخي أنت عندك أموال ألبس يا أخي أحسن ثياب وتعال شخص الأموال تهندن في الحجم لا لا جاد جادل أبيض أبيض سبحان الله ثم بعدين عنده أموال تقول تعال بُتشي مزنفة على رصيك يقول لك أنا عندي أموال شوف له واحد يقول لا لا أنا عندي أموال بوحستني في فندق ما دام ما جدف ما الحج لا تجازي الجريء الحج ثم تنظر لهذا التاجر نايم على رصيف والفقير جنبه في رصيف ثاني وأحيانا تلقى التاجر على على الأسفس والفقير جاي قبله لقى له مكان رصيف سبحان الله ثم تعاطى صوره بكاميرا الفيديو تلقى كامل صلاة الفجر ثم روح ياخذ حصاد يناظر الحصاد ولا ما تصفحرين تقول مجنون هذا صح ولا لا يا جماعة كلام عيما المنظر لكن أعظم حكمه أنه أمر الله ونحن متعبدون له. تقول لا تيتعان يا أخي تجمع سبع حصيات في يدك وين بتروح؟ يقول آخذ الحصة هنا حتى أرميها هنا. قل مجنون تلقى, تلقى عمره ما حمل في بيته شيء ولا شال أي شيء. الآن يجمع حصة من المزيلة كأنه من الضفون سبحان الله. وتأخذ من هنا وترمي هنا وحجر نلتقطه وحجر نرميه وحجر نقبله وحجر نطوف عليه. ولا نجادل لا تجادل دام ما جادل في الحج فلا تجادل في غير الحج سبع سبع لا نمتدع ولا نغترع من عندنا، ما آتاكم والله يقول عمر الخطاب ذي الله عنه في البخاري والله إني أعلم فأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع طيب أجل ليش تقبله يا عمر وعنت خليفة قال ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك اتباع لبتدع إخلاص ومتابعة صورة الحج إخلاص ومتابعة ثم يقول الله وجل يعلم كل من جاء في الحج صورة أنه مسلم وقد أبطن أو أظهر الشرك ويدعو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كلها لا شريك لك لبيك وين التوحيد يا جماعه انظر الى اخر صوره في آخر, آخر, اخر صفحه في آخر صوره الحج قال الله عز وجل يا ايها الناس انضرب مثل فاستمعون يا ليت كل من حج قرأ كم ما نسمع أناس ينادون بالأولياء والصالحين إلى طافوا البيت معمور و يا فلان يا فلان ها قال ضرب متلون فاستمعوه إن الذين تدعون أي أحد ينطق به لسانك أو يلتفت إليه قلبك ويجر إليه قال إن الذين تدعون من دون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ذباب من أحسن الحشرات لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعون كلهم ما يجدون يخلقون ذبابا فكيف ينفعونه أو يضرونه قال وإن يسلبهم الذباب شيء وَإِنْ يَسْبُّهُمُ الذباب شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُونَ ظَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ تكلم أهل التفسير من الطالب هل هو الزُّباب أما المطلوب الذباب هل هو سبحان الله قبل وفي نهاية الكلام إن كان الطالب والذُّباب أو المطلوب والذُّباب يكفيك أن المقابل دُّباب الطالب في المقابل دُّباب سواعً هو الطالب أو المطلوب في النهاية مع دُّباب وقبلها يقول يدعو لمن ضره أقرب من نفع ليه الله سبحانه يؤكد القضية صورة الحج لأن القضية أكبر من وقوف مزدلفة النوم بقضية مزدلفة والقضية قضية توحيد قال الله جل جلاله العزيز المجيد يقول سبحانه في الكتاب العزيز يولج الليل في النار ويولج النار في الليل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 ما يملكون من أي يا جماعة من ما هو ثمرة الثمرة كبيرة ولا نواف الثمرة الغشاء اللي على الثمرة يقول ترى تدعوه من دوني وبكيت أن تنطرح عند قبره أو تطوف البيت أو في عرفة وتقول يا ولي الله أو تقول يا فلان أنجز لي وأنجني وهشفني وأعطني وارزقني الأبن الطالح قال جل جلاله ما يملكون من قطمي وما عند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 من قطمير إذا لم تقتنع قال الله بعدها إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم تنطرح إن قبرتنا ما يسمع دعاكم قالوا لا يسمعون قال ولو سمعوا فالنهاية ما رح تخص اللي مكتوب لك بيصير دعوتها ومتدعوه واللي ما كتوب لك سنحصل سواء دعوتها ومتدعوه قال ولو سمعوا ما تجابوا لكم هذه الأمور في الدنيا بقي في الآية أمر في الآخرة قال ويوم قياما سأخرج من دعا ومن دعي ويوم عفوكم أمام بعض ويوم القيامة يكفرون إيش بذنبكم ولا عملكم ولا جرمكم ولا شرككم قال بشرككم ثم ختمها بصاع جل جلاله قال ولا ينبئك يعني لا تبحث عن فتوى في كل ولا ينبئك مثل خبير يقول القائل يا ربي ما دام لا يملكم من قبيل أنا والله بعقل مجرد أني والله لا أدعوهم مدام ما يملكي نفسي وإذا دبعوتهم ما يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا وسيدفرون بشركي يا ربي والله لن أدعوهم لكن أين أنزل حوائجي بعدها قال يا أيها الناس ما قال يا أيها المسلمون لأن من يفعل هذا ليس في الإسلام في شيء من يدعو مع الله أحدا هو من الظالمين ومن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره فإن فعلت فإن فإن إذن من الظالمين والشرك ظلم عننا الشرك ظلم عظيم ها؟ فقال الله جل جلاله يا أيها الناس أنتم الفقراء نعم الملك فقير والغني فقير والوزير فقير ولا يحرق قلوبهم إلا الله ولا يحرك أنفاتي وأنفاتك وأنفات أولادنا إلا الله وإذا أراد أن يوقفها أمام عينيك أو قطها ولا أحد رجعها أوقف الله قلوبا كثيرا ولا أحد رجعها لأن يحبه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا تنظرون فلولا إن كنتم غير من إنديين فرترجعونها إن فتصادقين فالكل فقير لله والله هو الغني الحميد ثم بعدها دعاءة يقول وما يستوي الأعمى والبسيط يقول أنت بعقلك مجرد فرقت بين قدرات الأعمى وقدرات الوسيل فكيف ما قادك عقلك وقلبك أن تفرق بين ميت من البشر وبين العديد القديس جل قال ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات ثلاثة الميز هذا من البشر واحد حي واحد ميت أن تعرف إن قدرة هذا أكثر من هذا فكيف ما عرف إن قدرة الله جل في علا الحي القيوم أقدر وأعظم من قدرة ميت؟ فَيَا لَلَيْتَوَجَهْتْ إِنَّ اللَّهِ يُسْمِعُ مِيَشَىْتْ وَمَا أَنْتَ الْمُسْمِعِ مِنْ فِي الْقُبُورِ إن إِنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ نسرد الآيات الأخيرة ثم نقوم وأعلم أننا قد أطلنا ولكن نسأل الله عز وجل أنه يبيننا وإياكم على كل خير يقول الله عز أن تبتغوا فضلاً من الله يرضوانا فإذا من عرقات كيف المطلوب تذكر الله نحن نذكر الله. كلهم يتكلمون عن الضحاق كلهم يتكلمون عن الضحاق أو يسألون في سؤاليك لأن تذكروا الله لأنه هو واحد من ينجيك في ذلك اليوم فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا حتى يعلم في فقرك وأنك واحد من مجموعة أنت وحدك العاج ثم أفيضوا من حيث أطاظ الناس واستغفروا الله لك ذنوب مذك إن حاسبك الله بها ستغفر في ذاك اليوم فتعال استغفر واستغفر الله إن الله غفور رحيم مش بعدها واذكر الله تذكركم سبحان الله لي إحنا ذكرنا الحج وذكرنا الذحام وذكرنا ذكرنا الضيق وذكرنا الله يقورك وذكر الله لأو فهمت لين تذكر إلا الله واذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرة فمن الناس من يقول تعشوا في عرفة موقف عظيم من يقول ربنا آتنا في الدنيا كل دعاء في يوم عرفة نجحني وفقني زوجني طيب جميل لكن وما له في الآخرة في الخلاق عشان يجرب الحد ويخاص يوم الآخر دعا للدنيا وترك اليوم الآخر قال ومنهم من يقول ربنا ومن الناس من يقول ربنا آتنا أخذ التنتين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 أن يؤيننا على أن نحج كما يريد جل جلاله هو ما يضعه وكما يحب سبحانه أحبة فلنقرأ القرآن نقرأ هذا الكتاب العزيز قبل أن نحج ونقرأه إذا أردنا أن نصلي إلى قرآن صلاة المطلوب فلنهى الأشياء ونقرأ في الصيام يتغيرها القلب ونسأل الله جل جلاله الذي لا يملك قلوبنا القلوب إلا هو أن يصلح قلوبنا أجمعين أسأله سبحانه وتعالى أن ينسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا اللهم أقف وأحمنا بصلاح نياتنا وذرياتنا ووالدينا وأزواجنا وإبواننا والمسلمين اللهم يا رب الأعبار اللهم إلا أننا نشجد كأننا قد عجزنا أن نصلح هذه القلوب لا يسجدها إلا Olemme vain yksi, ei ole yhtäkään. Olemme vain yksi, ei ole yhtäkään. Olemme vain yksi, ei ole yhtäkään. Olemme vain yksi, ei ole yhtäkään. اللهم أبدنا بنوبة الحادث بين وضينا في <تصفيق> الكتابة يا أطول الأطول ونبدنا بنوبة حرمتنا في اليوم من أطاعنا الله أبدو أن واستر اللهم لا تطلعنا اللهم استرنا الله بشكرك يا رب يوم الحمد الرحمة ويوم تجمع ويوم الآخرين حجمتها الحضور خاص وحضور من يؤمن يرى هذا اللقاء ويسمع حاما الله اللهم إنه يصدر أحبك هؤلاء وأخواتي هؤلاء ومن يرى ومن يسمع أمنيات لا يعلمها إلا أنت رب الزريات اللهم لا تفضل من هذا المكان وبصدر واحد منا أمنيتا هي لك رضا ولو في أنصاح إلا ف إن ذلك عليك ja إن ذلك عليك يسير إن ذلك عليك أن تبرئ على